that I'm going to Sredi roba, Vengoli, marchi, salume ولا تتحدث بما أُلقى عليه بالغاو فصلا من نقول لما من عمي الصالح ميموكة ذي السفشكان اسوافرش باتو ميني ما هي بالاجيا تتعاى فالصالحات قانظام حافظات للغيب بما حفظ الله ايه 24 يسوره النساء وغيب ومعنى Wasi wataje ila kwa khiri. Na wala wasi taje baina yao. Wao na baume zao. Wao na wale wasi Na wala wasi towe ya nani na baume zao. Yote hali katika za wajibu. ذلزال <سؤال> ينجي في هذه الايه الله من واجب الحفاظ walum umha aw aw شكرا سيدي قكيه شكرا سيدي قبلزي عن المقرر المعنى مقصير وذيني كالعلم هاي فالي بذين مروعة ومتو من يمروعة أي يذيع السلام على عياته زوجية وإنزا سيني زمع الشيكي لورا so a shiri na kajeneza vahoele ya gani, ya manza wakil. Vokasemohifu siri ni mga kvalida Na kuchunga, na kusirifati siri ni mjongoni mo amana kubwa kadisa. Kwanashimu, na kusireneza sili su'al Ya libu 'ala ba'd an حياتهن الزوجية مع أزواجهن إلى أقارمهن وقسموليه مشاهده دور جنس ومقعيش ومزاو وقسموليه ما يكون يسموليه وجنازاو وقريمه عاقب الحكم على النساء اللاتي يقمن بإشاعة الأسرار ونقلها إلى عالم المنزل قرعوا جاني وهوانك أمام وأنتوا سي اعرضتوا انجه من باب او بمصاوي المنزل او طوابي بعد وانشكت الليل اتقرب انما يفعل طره النساء يا الاخوان بعد هذا الوقت من نقل احاديث المنزل والحياه السعيده كتوى مصومزه لمقومزه يا راني مايشه كدوى الى الاقارب ولو جما سوى قريب وصديقات ومرافقي عند أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس أو قسموا لي على إياد الأميلكم سموليا يوتك القرات أكستدير العاية فالصالحات قانتاتهم حافظات للغاية بما حفظ الله آية ثلاثة النية سبق النساء هذه كتاب فتاة الإسلامية <تصفيق> وَقَدْ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نَفْحِكِكَ عَلَيْسَيْنَ عَمْتُومِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ التحديث يا أبو هريرة رضي الله تعالى الرئي تالي عن جمال الخرارطي al-maratu hikuwali liqo katka muiskani jaba hit إذن ترى الله ونعوم ولا يفعل الأمام وإنهننا ونراك لا يفعلنا بي ولا يفعلها نقاه الحديثيان مبينة فقال أزامكم صلى الله عليه وسلم أفلا تفعلوا ذلك بسم سيفان التوهيد أفلا ينبيكم ما بثل ذلك هي من يا انفانو واليضير كما انفانو واليكو لكمانين مثب الشيطان انفانو وهاو يفنياه يفناه مراته مثب الشيطان يسوسى على الشيطان وكيومه اتا شيطانة بالطريق اتا منبع شتان وكيكي مرمان اي فرقع بها اقومي والناس منظرون الحالي لكروت لكن كانت كما يقول سبحانه وجاشي ولك شيء والحديث في طريق اخرى عند الهاته العربيه الpoke وتك ابو ذيل ومكده كنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السما اني امر رسول الله عليه وسلم هل فيكم رجل اذا اتى اهله او لق بعضه وطلق Yea, you put no body menu you don't buy alkumede and kele at a fumbawaki at shusha pasyalati from my toka forih, a kawa no a fiata, fayakuna sema fa'an to be a kata, or fahani to in fasaka tu wakana sasina wajin. Wayi daw fa ahammanakum wakana sasina. Fa'abada allan nisa' mutuma kawo duk kewana waje. Fa dalau nisa' halin kullam tuhadifu. Jere jabon limu yqani atidiyya لياى رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يسمع كلامها نا اينت قومي اسقي يا مروه والله نيو وفادي ان هم يعبدوه حديث مبال وا انهم للحدثنا نوابط ولا نو نو نو نو نو نو نو نو حديث مبال bessala salam hal taduruna ma athal man fa'ala dhalik inna wadi'u athal wa man waliya fa'al inna mathala السلفة. لا عطلا ولا شرعا هي فائد يكين يتويد عبد وصليمك بل هي فائد الشرع ظاهر يا سألوحكونا معنا كدفود الله قرم لكم حقونا معنا فهي لفوقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعلم سيدنا بجونة صلى الله عليه وسلم إن لشغل الناس عند الله منزلة يوم القيامة حقيقة كد قواتوا بقام وتقوى لنفس الماء السنة بلا أرواس القيامة Ndavahe manzilatan Watuwa baizaini Ndavahe manzilatan Watuwa kuwa na nafasim baya Bila Allah, ya kumali kiyama Siku ya kiyama Arrajudu yufli Ilan baratihi Ni mwanamume abaye Anemfika mkewe Yufli Kumana yeselu ile ila Anemfikia mkewake Bim mubasha Wakumbashi wa kumtuba tia wa in jamaa katika ibada jamaa ifdhili la wakati wa tafdhili ilay na mke naye akamfika mwere kwa kumtuba tia na kushiriki jamaa pamoja naye kama ndoku yaaya hakasaba tisaa ha waqali afdha ba'dukum ila ويقوم بأيه يفضي إلى الباتن وقال أفضل معكم إلى باتن وقال ومن الشكيان ومن أين يقوم باتنين وقال أفضل معكم